السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ربنا بيرفعنا فيكي ياسيره يا انا قريت بقى انا بقى حوالي أسبوع كده الحمد لله ربنا أكرمني ولبست النقاب الحمد لله حت... بس للأسف والدي يعني رافض ومنعني من... يعني من دخول البيت حتى قال لي ان هو مش هيجي لي ومش هيجي لي ثاني و... وعمل مشاكل جامدة يعني ف يعني أنا عايزه عمالة حاولت معاه وجوزي حتى زوجي موافق وحاول معاه كتير يعني ان هو يقنعه بحاجة زي كده وان هو مش هيشوفني مثلا أو انت لبست ان قبل يا أختي لبست ان قبل ايه اا ان هو فرض يعني و... خلاص و... لبست قبل ان قبل ان القبلي قال انه فريضة آه. وابوكي سخط عليك لانك م. فعلتي فريضة أو من من أفعل هو بقى. لا ترضيه في معصية الله. فيعني هو أنا كذا مش معق هو مال. لا ليس لاستعاقه. لا وأنا لو أبويا قال لي مثلا مثلاً خذ هالتل سجاير قلت له آسف السجاير حرام. قال لي قلبي وربي غضبين عليك. أقول له قلبك قالك الرّبك لا لأن ربنا حرم الدخان. فأنت لبست النقاب أقل ما يقال فيه إنه فضيلة. يعني صنعت أمراً طيبا أيوه هل هو فضيلة مثلا يعني أصر علىي وأخلني مثلا يعني ااا آآ لع أو يبقى أنا لا تخلعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كل أب قال لابنه أنا غضبنا عليك لحد ما تحلق ذئنك أنا غضبنا عليك لما تلعن النقاب وبعدين شوية أنا غضبان عليك لما لحد ما تقلع الحجاب ده هو حتى قال أنا اعتبرت وما وما أسأل يعني. الله أن يهديهم لا تطيعيه في هذه المسألة ومع ذلك أوصيك بالبر وبالصحب والمعروف وتحولي معه مرة واثنين وثلاثة ومليون ربني هدي السلام عليكم ورحمة الله